ربنا آمنا بما أنزل واتبع نرسول واتبع نرسول فابدأنا مع الشاهدين وما وَمَكَرَ اللَّهُ كر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوافق ورافعك إليه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 جكفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفتنا وانفتكم ثم نبته الفنجع اللعنه الله على الكاذبين